بسم الله الحمد لله العظيم في قدره العزيز في قهره نحمده على القضاء حلوه ومر سبحانه ما احلم يعصيه العاقب بالليل والنهار ويكناه ويحفظه له يغدق عليك من النعم فياصل ثم تستأذن البحار أن تغرق امرؤ ويعطيه ويحفظه في لونه أنت ثم تستعد للعراغي جثة. في ينهل. ثم تستعد للجبال انت زنفلة. فينهل. فيقول ان مئلينا ثم وأسلم, وأسلم على من بعدنا الله رحمة العالمين محمد صلاة لديه سلامه عليه. أما بأنك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر قل يأتي البقرة كأنها أنت. ياليوم فكرة عامة يتساءلون. ممكن اجمع على هذا الموضوع يحفظه الله ويصون عنده الارض من فيها الحج العام الماضي حجيت مع حمله المتوسطه جدا معين بعض المشايخ شيخ راهم بن الشيخ شيخ عادل الدوار في قضه في يوم عرفه معي بعض الأموال التي والله أعطى ليها أحد المختلين أجأل الله أن يرفع قذر ويرفع قذر من يسمعني يا رب العالمين والله جاء ما أنساها الساعة ساعة الان كانت والله ما دريت ودعلم أنه هناك تعظي سبحانه قد أرسله الساعة الثاني يقل ليه لأنه كسب وخالي هناك لا هو ولا يعلم هو الضعيف ولا يعلم منها طانيها لكن الذي يعلم السر وهكذا يعلم أن ذاكي رجل وانت يحجد تبكتنا وهو مستاج بعد ما انتهينا سلماتنا تسمناه وقرب قلت عني ابعد عن الناس ويبعد عني الشيطانة من قبلية ونحن نساكين ليس لعني ادرج اجد من زاولة ادعو فيها هذا يوم اعظم الايام عند الله جل وعلا واكثر يوم يعتق فيها الله من النار يقاب ذات اليوم فالصحي الله جل وعلا ان يعتق اموال من بينها 500 ريال والله يطرق من مئة ومئتين هي اكتش تدرك ادور الزقراء في كل مكان. لا تنفق انو يفق بجودك. ولا تنفق الا اخناك امرأ المعرى والله كل ما جيك انا واحد اللي كل ما جيك انا واحد يملعني باقي اللي وعلك. شا عمشي اللي المعنى. كبيرة. يمكن لني بتربح او ثلاث ثم وقت ما اعطيت وصعت في السماء. قلت اللهم ما هذا احملني. اللهم انه هذا حملني اصولية ثلاثمائة ريال. اللهم انه اسألك يا بنوري. اسألك يا رب. ووجات افتهي الله جلما وانا وانا وهو, وهو العظيم. وأنا الفقيل وهو الغني قلت يا رب إني أسألت بنور وجهك الذي أشرقت منه الظلمات وطلح عليه أمر الدنيا والآطرة اللهم إني عائل يا رب إلا تكتلي يا رب إني عازل إلا تحملني يا رب يا رب قلت نزر الزبع قلت اللهم يا رب هالخلق مئة اللهم لا تجعلني أمزها إلا لأحب الخلق هذا الموضوع اللهم يا رب وفر جلسي عباد هو الذي وعدنا ولما ما يفضل امسالنا ان يقول يا رب لكن هو الذي قال سبحانه ادعوني افضلتك أفضل. فقلت يا رب والله من انساها تلت يا رب لا تجعني امرت هالمال الا لأحب العفاة اخفت مصة ثانية والله ما اقص ولا احبت قلت اجهب الان وعلى الله ما قام بمدعوه الأولى قال لي أدعي برة ثانية والله جهز بعيد إلى مكان والله يقضي فيه أهل عوضاء اللي ما هو ابن نحن لا يقضي مكان واعي أخرية تفعل الله أن يرى هنا ما غرت ما فيها الله اللي أوساء ورأيت رجل والله كأني أراه حمل الإيرادات فعل على أساسه معهم ولد وجد وجد من باكستان او من الهند او من جنوب إفريقيا المهم رئاسة المشهد أحسن بالله أسرع أن يدخل دار الساتي بالتقال يأخذ فندم بالتقال يأخذ فندم شن يأخذ فندم وطلب منك أن تأخذ فندم وطلب منك جيت اقسم بالله لا إله إله إلا هو ما قال جالت اخذ والله ما قام ولا ألتقت لي اقسم بالله لا إله, إله, إله, إله رفع يده إلى من أعطاه سبحانه والله ما ألتقت لي هكذا رفع يده إلى السماء قد يسكت ان تدمعه وانا افكر هل هذا يمكن يكون احد بالقلق لله في هذا المسأل فالأبصن بالله كأن احد ينكف به رغم عنه ألف بس اللذين ازال ساتنة بالتقال ساتنة جشده هراثه السماء رجعت اعطيتهم نسان يالله ما اعطيته اعطاه زوجته وبحش اكثر فالنوصع يدهي للخماس من المواقف هالك عرضنا الميتين وان اتبال ادوان يأخذها دي والله ما متده. ولا رفعها. حتى من الميت أن ان نضرب عن عرضها وانا عندك وعند رفعها. وهما تجاه رفعها الى الثمان حتى تبليشن فيها والله ما أن ان هذا الفقير له عظيم. ويعلم ان هذا الفقير له غني هو فاختصى الموضوع وما شكر المراسل شكر رب المراسل سبحانه ربي جل في الى هذا اليوم وانا ما انتمر الليوم واتحمل كل يوم هل هذا ممكن يكون حد العباد الى الله وهو فقير والله نعم اما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان من اشعر والله بالله شرامة في الله باخضر اطم بالناخضر بمرى ترامى كل ارض بنت من غدر شعرا واتذكر قد اجد اخضر يطمرى رجاه انظ مذكور من اهل اباظ قال قال قال لو اختم على لا بره والله اني ندمت نفسي اني ما قبلت رأسك اقسم بالله لو قالوا تقبض قبل رأسك او تصمم على ملك بيتك والله العظيم الله. على ملك وملوك الارض بيضك والله الاعدث ان اقبل رأس هذا الناس والله انا وعدت مساكيننا جاء ابو الضرداء اهل حضرة ابو الضرداء كان جالس في بيته وعنده مستان بستمائة نقلس جالس ابو الضرداء كلمات حركت تلك الاقدام. وحركت تلك الايد الفقر. لك. تعرف ماذا تنعب? الذي يقرم الله طرد من حسنا. انجل ام انتظار. رضي الله عنه قال الله على يا رسول الله العظيم يستحنوا فعطها. نظر قال النبي عيد السلام عيد الله. رجع البيت علم يا علم يا علم من هو الله. يا علم من هو الله. النبي قال الَّذِينَ يؤمنون مِنْغَيْتِ يعرفون انه يقدم للأهلات ولاك أمامه والله ما يعرف اهل الدنيا اذا دفع مئات في المثامنا ترجع له مئة وعشرين هذا يعرف انه اذا دفع مئات ترجع له ما يعرفها بي. في اشد أح في احوج أح أح الألقات الذين يؤمنون يرينون لجريا الصلاة والان لله وجلنا من, من اللي في جيبك الان ومن لا وجلنا وقال لزوجة التعالي. واخر الاولاد الى الولد مع السمرة. هو اخر طبعا. اخر ما قال لا يا رجي هادي المنزل. بكم بعتها? الله يباعث لليل شاء. بعتها الى الله. بقصر في الجنة. الى الله. بان امنف واحدة من النقل الاسير في ممتها وفي ظلها لأسعام دعناها يا ولد اخذ يقرب التمارات من جيد ولد ولايك اخوات مثل ما الدنيا اذا اعنلت في جرائب في الصحف الهاتف او مسامنا في المكان او طاحفة اليوم. دخل الشيخ لعذب الذكري والمشايخ الذين أطمنهم الشيخ جعفر بن عياض رحمة الله لقتل ذو أهمر كل شيء لنا من عندك اللهم هم صلوا على الطيب الأعلى والشيخ, والشيخ من المعتدين والشيخ من بريان يا هم يارب يوم القيامة المشايخ لنا الله مرحبا وموتانا ومن المسلمين يقول الناس يوم ده في الأقصى. يقول بانين امسكت باكم شيخ ادعيز مباغ يا رحمة الله يقول فدخلت على شريف لهم للمكيفات المسكوذية يقول فاضغى ادخل المدير بلو عنده اتماع وانا جائب حشتي طب والان اران لا للمدير يقول لهذا قل المدير ان هناك رجل ادراك عنده صف صالح ربحها تبع مائة صنع يقول والله يطلع على جاء وهذا مجموع ونصار بجمع يقول فدعش بطرهم الخمس دقايز وعلمتها ان المسج ما بي مكيبة يقول جاولي كم تبغون؟ يجي جاول هل يجي انت كم تبغون؟ يعني كم تبغونا نتاعد معكم من اقول لكم ما ليس نسمي على ماذا نريد انت لم تبغى يسلب يجب أن عند الله سمراه والله يقول هذي قال يلسل مع أرسال إلى اليوم والمكيزات كل معنى الثلج جيد الصيام عليه هو الكسام والله هو الكسام أخي دعني أقسمع التقطة في نهاية هذا الشهر الذي والله من مات منا في هذه 11 الشهر مقبله والله لم يدرك ليلة نظر الله. قوي الله اللي في علاك نبع إبادي نبع أني أنا الرحيم رب رحيم سبحانه وإلا ذا بلم ولا ذا جاء موسى عليه السلام وهاروب عليه السلام فجاء رجل مني من إسرائيل قال أنت موسى تقول أنك مبي يعني ما وجد الله إلا وعلا في بني إسرائيل أحد منك فذهب موسى عليه السلام يستطيع بوكسة واحدة ان يقضي عليه وعلى عمسى لكنه اهد الله انه لن ينوي اغسارة الامر جاء رجل في غفر نبغي ان اموسى قال يا موسى الآن يعني لا انترد انه من بني اقراهيل ما وجد نبي غير الشرس ليح فذهب يقول فلهم عليه السلام جاء في يوم الثالث وقال نفس السلام يرفع موسى يده إلى ربه جل شأن كيف يرفعها إلى من قال وألقيت على السماء فسوا عندي سماء كيف يرفع يده وهو الذي قال الله عنك وأنا أخبرك كيف والله جل وعلا قال أن وَأَقْرَأْتُكَ لِنَفْسِي فقال يا رب إلا هذا آذان بدأ يبنه عليه تعرف ماذا اوحى الله جل وعليه موسى قال يا موسى اتلق ما مضى مضى لكن انه اعاد إلا ارجع لك امر الجبال او امر امر السماء اعطيك الصلاحيات في هذه اللحظة لو تعمر الارض او الجبال او السماح يبقى. جلس موسى الى عدو غضو ما يجري. يا موسى ما ولد الله خيرك انتو اقولك وصلتنا ماذا موسى ينظر في الجبال. ثم ينظر في الارض. ينظر في السماء يعني يأمر منه. ثم قال يا ارض خبير. فاخرة الارض لها فاصة يقول. ماذا يا موسى والله لا اعوذ والله. نظر موسى الى هذا الذي قال ما? اذا قال يا ارض صديح. فاقلة الان الى أنفاته. قال يا موسى والله لا اعرض الى ما قلت اجده. يا موسى قد يده. نظر موسى الى وجنه. تذكرا ما فعل قال الى الارض صديح. فاخذته ولم يبقى الا رأسه. فقال الرجل يا موسى. لو ان أرفع يدي يا موسى والله إني لا أعوذ إني أكون من أطفالك نظر الموسى إليه من موسى إلا الرأس ويعلم عن الأرض من قال يا يا لي أخذته الأرض وغاب فأوحى الله جل في علاه إلى موسى أنا أقسى قلبك انا اقفى قلبك وعزتي وجلالي منك. لو رفع اهالي واحدة لا اقفتك وعزتي وجلالي منك. لو انني ابو سماقى لابو سرطان اقفتك لا اقفتك نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم. لكن الان وردحت الاحظ يقول يا رب ما يتجد لك. حتى اذا جاء احده الوص قال رب اضعوه. وليس تستطيع للذين يعملون سيئات حتى اذا جاء احده هذا الرحيم تبعاني. يقول عنه جبريل عليه السلام واسمع الى ما يقول جبريل ذاك الملك الذي بطرف دماء يقوم اقوام امسالنا بل اقوى منا ويزعل قرام الوحف على عرض يقول يا محمد لو رأيتهم يعني لو كنت لو جود وانا لو رأيتهم وانا اأخذ الماء والطين وادسته في تنف العلم ماذا يدست في فن فرعون? يألم واسمع الى ما قال يتعجب. قال لو رأيك يا محمد والآخر الطيب والما هو في فن فرعون خشت ان يقول بارها الى <تصفيق> الله ويرحم <تصفيق> الله. اي رحمة? تبحانع الجنة في علامة. هذا شخص الاول نبع لبادي انا انا اقول أحسن. ما انتهت الآية وأن عذابي هو العذاب الأليم يأتي لا تفضل شرق مجاهد في سبيل الله في أحد من الله في ذروه السلام وإسلام. ثم يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يمضي للصحابة ثم لهم والنبي عليه الصلاة والسلام ينجل يريد أن يحلم احماله قطرة في ضعف طيقنا قتل فاذا زرع في الله يتحمل رسول الله يحملها والله ما تحملها يا رسول الله ويأخذ الاخمال على رسول الله ثم على ظهر البعيف ثم ولدين قدد يأتيه سهل من خر فيقع منه في مقفل فيتدعب على الارض ثم تنجف الدماء بجأ يرطف ثم مات قالوا هذا مجهد ورابط على بطنة من الجو. وجاء يحمل اكمال يا قصيري عليه فاطلان شكل هذا مع انه يأتر سلام فبسل قالوا غنيئا له جلال غنيئا له جلال فنظر النبي عليه الصلاة والسلام اليه جاءه وحي من الله جلال وعلى ان هذا ما دخلناه جلال جاء الوحي من الرب العزة والجلال اخبرهم يا محمد ما يصويهم هذا الطائر اين روح من الأرض؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول شهيش ولا تقول عنيئا له الجنة صلى الله إلا هو في المصر. سبحان الله. ليه؟ هالكفر هالأتفت قال إن الشملة طرج لذا ما يتوقف. وهو لو طبر الغنائم مجزى الأسرة. قال إن الشملة التي غلها لتحملق عليه في قفرهنا. هذا الكلام يصحيح في مثل مسلم صحيح عمر بن الخطاب في المقال قال يا عمر نازل الناس اخرج الان يا عمر و نازل في الناس انزلوا لا يدخلها الا جبريل لماذا جبريل عليه السلام الذي خاف ان يرضى الله فرعون لماذا لما قال النبي عليه الصلاه والسلام في طبراني بسند جيد في جابر بن عبد الله رضي قال احمد عليه الصلاه والسلام مرقص جبريل ليله تاسوعاء جبريل مرقص جبريل ليله تاسوعاء فاذع به في الحشيش الضال لماذا قال من خشيه الله واجبين <تصفيق> الآن أن تخافن فرعون يرحمه الله. بكلمة الآن أنت ما عطيت الله لو على كيف كالحلس الظالم الله يقول لك نبقى عبادي, لأن هو اللي اللي عبادي لأنه هو الذي أنزلها ألي أنا الوصور وحيوين وأن عذابي صرول على ظنانين لأنه هو كالحلس الظالمي والله بلعلا وهو هم بني إسرائيل يقلب القرى الله على رأى الله سلو وعلا سيف ندلل قيمات حتى يغنون بكل ريع نعاية المعبثون ثم رآهم وشهدر القيم فيها طبعا كأنهم أعزاز نخل حارف. فيعرف أن الله هو الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم أقول لكم آخر قصة وأريد الآن أن تذهبوا لغير المعتكدين إذا قلوا إذا طلعت العداز آخر غرت قلت لك اول اول اول فاعلينين لا الان والله الذي لا اله الا نحن ما قدرنا الله حق حق. ولا نعرف صحيح نسيرنا دقيقة ونظرهر ونعطيه وبيرونا لكن اقول لك مشهب والله لو كان هذا المريض ميت والله ما قلت لك بأنه ما تفضل. لكن ما ذلك هو يفوت والكل يستطيع ان ينظر اليه الان والله لو كانت خارج الرياض او المريض ميت هذا او والله ما هو المريض لكن اقولها لكم الآن الان متشهم وذيلي قلها لمدة ساعة تذهبون تشوفونها رجل مده الله جل وعلا مئة وخمس سبعين واعطاه قرابة خمس وعشرين سنة يذهب ما يشعل تعرف ايش فعل فيها الله جل وعلا الان اخي غرت عليها هل رأيت مئة وخمس سبعين فانتين من نبه الله جل وعلا وأنا أسمع إلى إمامنا جزاه الله خير وهو يقول لكن الكثير لا يعرف معناه علي سلامك براجر أنت ماذا بي وخم سفين ما يستطيعني على أي خلال موسى بدئا أن ابدا الخلق وهي ما ومن من السماء الله الهنا من نون الهاتم من طن في هذه المسومات الارض صار وطلع الان طن والله انها الان ما يقدر الانسان كبير تشوف راسه كبير وجسمه ضخم هذا اله مع معنا صار اول اربع اشهر ما قدر الله حق قدر الامر وتبص من نفس يدس عن ما عند الله كثي كثي رجع الله تعالى وعليها بعد عن الأمثال كب قادرة على أن يفعلها لكن ما دام تغنى واعطانا بدأت حتى يسير هناك تظلم نفسها وتظلم غيرها وتظلم بعداتها فنحن نعيد هذا الموضوع نعم نعيد لانه والله هناك اقوام والله ما ينام الليل يدعو عليه. بالله. يدعو عليها يدعو على ويدعو على عهلها اللي تمحولها بالعباها. ويدعي على امها من السكرة. وبنتها تنشي جنبها بعدها يتمي عن سك الفاتنة يتوق للرجال. في صحيح المسلم من الحديث في ابيه رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام عن اقوال ما رآهم بضايف على السكرة. ما سنت مجودة. قال تنفان من اهل النار قم ذكر لقال ارى منه. قال لساء كاسيات عاريات. هي كاسية. ما قال عاريات عاريات عاريات. يا كاسي ليس عباية. لكن بيته ناعمة وشك ما سأفها وحيانا طبقتين الله فسان ناقطة كاسيات عاريات. في وقعوشهن تأثونه في البتر. ما يدخل للجنة ولا يجب ريحها وإن ريحها لعلى مسيرة حذا وكذا معي خورة عرضتها وهي معي في السيارة عرضتها في المخيمات مخيم الأمل وعرضتها في التلفزيون إلى شخص واحد في ثلاثين ثانيه أقول لك حالثه وأوشف لك حالثة. انتبه أخي. عينك اللي عطاك الله جل وعلا على الحين أتحدى واحد منكم يغمض عينه ويروح لديكم في, ولا في, ولا في هنا وراح يعرف كده ولا فكرات انه فتحها لنا هنا قبل يغلقها 50000 سنه مش هنا ومن قيام لكن الناس من يغلق الا هي الاغرى وعرضها للناس القرء وجنع الله تبارك وتعالى اقسم بالله ان العين التي فتحها الله جل وعلا قهرقها هما احترقت الحواجب يجثون ولمن يجادك لحيه الاوثقها سبحانه جل في علا اغلقها كما شقها اول مره ثم لاغدن انكسر اها ان والله ان امر فيها ما فيها منكم اجب اسمك جادت حتى استهلك على كل عين سيذا لذلك الالم وما كان اختره وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُلَأِهِ وَالْعَزِيزِ إخواني اليوم تصل تصل وفي المقبرة عمرو كان فيه أربعة عشر في, في مقبرة جنب ريا أربعة عشر قتل وإمرة وفي العصر إمرة ورد وصل أترى هؤلاء ما تفطروا من اليوم ما عندهم هطان في السياقنا الأطفال ما لدوا سماس طوالهم الجزمة عزيزم الله والملابس حتى يتعيذون أخي أسأل الله جل في علاه لي ولكم أنه يعلن أنه ما تفطر قلوبنا يوم أن قرأ الإمام أمه وتفاعله اسأله جلس لغلاه. ان يجبر كثرة قلوبنا في هذه الليلة في غفرانك. اللهم يجبر كثرة قلوبنا على طواق هذا الشهر في غفرانك والعزق من نيرانك. المعتكسين الآن انتهى تعبهم. والآخون انتهت للتكلم. لكن هناك ينظر المرء ما قسمت يدها. وكل شيء نحطي نارا. كتابة. اقرأ كتابة. اقرأ كتابة. اقرأ اقرأ بدمعاتك تقرأ وان تقرأ جهواتك. ما كان بينك وبين الله لا تستهيها. اقرأ. ما كان بينك وبين التدواء الا ان تكثر عليها اقرأ. اللهم يا رب. يا مالك الملش. مسألك المرحلة elephantiasi assothill Spain أن ترح حمنا يا رب لا من عندك في هذه الليلة اللهم أنزل علينا من رحماتك في هذه الليلة ما يذلغنا بيزه اللهم استفنا يا رب العالمين اللهم انتهت هذه الأخص الليلة ونعلم انك تعتف أكثر ما تعتف في آقي ليالي وأق Complete اللهم يا رب لا تعلم أثماؤنا ان تركها اليك في هذه الليلة اللهم رفع أثمان اليك في هذه اللحظة اللهم زقي النحظ ابن ثلاث ابن ثلاث يرفع اسمه عندك الاعتقاء من النار يا رب العالمين. اللهم يا ربنا. لا تدع بين الاضاء لنرسلنا الراف الا هذه. ولا تدع من بين اسوائل الرسول لنا ذاك اللهم اكبر سوفتنا. اللهم اكبر سوفتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا. يا مالك النسى يا من بيجي من الملكوت كل شيء إذا حساس الأول والآخرين اللهم اجعلنا وعطوك وعقواني اللهم اجعلنا لمن يسطلوا كتابه ذو اليوم لكي يقولوا هاي اقرأوا كتابي عني هذه الليها اللهم يا رب من أنفق في هذه الليلة مسرح اللهم فألنا إليه وظله هذه النفقة التي شرت بها هذه الليلة اللهم يا رب إنك استقرصتنا ونحن أحضر من داخل اللهم صد عنا مليكا من ما يرضيك عنها وما يضعنا. اللهم يا رب لا تبعد صوري أحبابنا هؤلاء من حوائد ذنه الأخر إلا قرأتها لهم اللهم يا رب من أرادة المساء المسلمين من, من المسلمين أن تعدل عزائتها وتعدل عجابها اللهم تعدل حياتها وأثرتها يا رب العالمين ومن ارايت ان لا الله اللهم استنا لما شئت انت السميع العليم اللهم يا رب من كان في ضركه عسيفا قائله لنفسها ولاجادها اللهم ارفعها قسرا لا ننسى نحن السؤال اللهم ارفعها في لا دائم بلا انقطاع ومن يا رب راى الله اكبر رعايها واهواكم عبده انت العايد اللهم يا ربي ارفع اللهم يا ربي ارفع اللهم نسالك بذاتك الرب لا ترف اللهم انا نسالك انك من لا يغفل انك نسق ابننا في هذه الليله بصورا يا رفا العالمين. يا اختي اخيبكم بعضيب نفسي. وعلى والله لو كنت انا ضوط عند احسيكم وانا خوفكم ربكم بالله اللي يرجحني ببيعة تبسيئة ريال مع انها للكتها له بعد الموت. كعلا طبقه. الى فقير الله جل على لك دعوة لا يردها رب العز وجلاله. قاله والله ان كان حرقا طلعا يررغي من لساني. مقبولا والله إنه بالله جل في علانه من الله ولا يملكه من الله فأسأل الله أن يرجع حسناته لله ويجعل ذلك عند الله وذكركم ومن ثم الخطر فوالله هذا الحقيق كله أفضل وهذا الحقيق كله ومنعه الشيطان فوالله أستبيقكم وأستغفر الله جل في علانه ولكن وآخر جعوان المسيط لله بب العالم